وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة نُزِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقَمَرِ النَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا إِنَّ وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع تم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه وإلا ذكر للعالمين لمن شاء يستقيم وما تشاءون إلا.